خلقا منها زوجا ودفة منهم رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحمة إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويقفر لكم ذنوبكم وما يطلع الله ورسوله من فاز التوزن عظيم أما بعد من أصدق الكلام لتنم الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدأت ضيالة وكل ضيالة من النار ثم ما بعد فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب عمدة إحكام الحافظ عبد الغني المقدس رحمه الله تعالى وكان وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي لثلاثة مع ما يتعلق بشقه الجمعة يوم الجمعة وصلات الجمعة فذكرنا ما يتعلق بحكمها اختلاف العلماء في ذلك وفضل هذا اليوم ثم تدعنا الكلام عن الفضائل والسن والآداب المتعلقة بهذا اليوم المبارك وهو أعظم أيام الأسبوع وهو أعظم عيد الفطر والأضحى كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن السنن التي وردت في ذكى اليوم أن يبتدأ بالصلاة في صبيحتها أي صبح يوم الجمعة بالقراءة في الركعتين بعد الفاتحة في الأولى بسورة السجنة والثانية بسورة الإنسان صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره وهذا كما قلنا مما من السنن التي غفل عنها كثير من الناس وما تركت السنن إلا وحدثت مكانها البدع فتقصد الناس مريس بمقصود شرعا فأنزلوا منزلة المقصود فضاهوا بذلك الشرعية وهذا هو تعريف الابتتاع في دين الله عز وجل بعضهم جعل فجرها يقرأ فيها سورة الكاه بعضهم جعل سورة الجمعة وغيرهم غير وبدل والسنة في ذلك أن يلتزم هجو النبي صلى الله عليه وسلم وليس من شرطه أن لا يخالف أبدا وإنما يؤتى به غالبا ويترك أحيانا لبيان السنية دون الفراغية ثم تكلمنا بعد ذلك عن غسل الجمعة وأنه من السنة المؤكدة إما وجوباً وإما استحبابا أكيداً على خلاف بين العلماء تكلمنا عما يتعلق بها وأنه لا ينبغي لمن كان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها إلا لعذر وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن تأكيدها أو وجوبها أبلغ أو أوجب أو أوجب من تأكيد أو فرضية تأكيد وجوب الوتر وغيرها من الصلوات حتى وإن لم تكن واجبة أن يأتم المرء بتركها فإنما تأكيدها تأكيد شديد أبلغ من تأكيد صلاة الوتر وغيرها من السنن ثم بعد الغسل هناك سنن أخرى قد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها أن يلبس المرء للصلاة أفضل الفياد وهذا قد صح في مجموعة من الحديث من الحديث عمر الصحيح أنه أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بجبة بأنبجانية فقال أفلتخذت هذه ليوم الجمعة والأياد واستقبال الوقود فكان معلوما عندهم أنه يتخذ لصلاة الجمعة توض يخصه وكذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنه رغب في أن يكون للمرء ثوبان عدا ثوبي مهنته يعدوهما لصلاة الجمعة وفي الجملة فإن هذا أمر مرغب فيه باتفاق العلماء أن يتزين لهذا اليوم وأن يلبس أحسن الثياب إما الثياب خاصة به وإما من مطلق ما عنده أو من أفضل ما عنده من الثياب يلبسه يوم الجمعة حتى يقبل على الناس ويقابلهم ويقبل على ربه قبل ذلك بأفضل هيئة ومن السنن كذلك أن يتطيب ويتعطر هذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه يسن له يومها أن يتطيب لمثل هذا الاجتماع بل قد نبهى بعض أهل العلم أن تأكيد أو وجود غسل الجمعة إنما هو من أجل أن يكون المرء في أحسن نهاية خصوصا إذا قابل الناس حتى لا يذيهم بريح ولا بمنظر لا يرغبونه لذلك يستحب أن يكون في أكمل هيئة وطيب الريح من الهيئة المرجوة المحبوبة ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خصوص من يسعد الجمعة أن يمس من طيبا من استطاع إلى ذلك سبيلا وأن يمس من طيب هذا كذلك من سننه وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون له ريح طيب في الجمعة وفي غيرها وقال الحبب إلي من دنياكم ثلاث وذكر منها وذكر منها الطيب وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه ريح خبيث كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها وهو أحد القولين في تفسير قول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما حلف الله لك ففي أحد التفسرين بخصوص أنه أن عائشة قالت له إني لا أجد منك رائحة المغفر وقالت وكان يكره أن يوجد منه ريح خبيث فكان صلى الله عليه وسلم طيبا عليه الصلاة والسلام يقول أنف رضي الله عنه أنه لمسك في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يجد أليم منها ولا أحسن منها قال وكان ريحه يوجد أو يعرف من من مكان بعيد من مكان بعيد من السنن كذلك المتعلقة بالاستعداد للجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة محل لذكر الله عموما وneck على النبي صلى الله عليه وسلم عموما أي هذا في الاتسائر أيام بالسنة ويوم الجمعة الاتسائر أيام الأسبوع ويوم الجمعة خصوصا يستحب فيه ويتأكد كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح ذلك في غير ما في غير ما حديث ومما يسن كذلك قراءة أو قراءة سورة الكهف على الصحيح من قوله العلماء لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وضيئ لهما بين السماء والأرض وقد اختلفوا في تقييدها بالجمعة خاصة فبدأ بعض أهل الإلم أن تقييدها بالجمعة تقييد شاذ لم يثبت وهذا موضع خلاف بين المحدثين قديما وحديثا والذي اختاره محدث العصر الألباني رحمه الله تعالى أنها ثابتة وهو في ذلك تبع لجماعة من المحدثين الذين سبقوا ومما يدل على ذلك أيضا مما يستعنس به ولم أرى من نبه عليه أنه قد ورد في بعض طرقها أنه من قرأ يوم الجمعة من قرأ سورة كاف يوم الجمعة كانت كثارة ما بينها إلى الجمعة التي تليها والزيادة الثلاثة أيام وهذا الفضل بهذا التخصيص لم يرد إلا في الفضائل المتعلق بيوم يوم الجمعة أي أن يغفر له عشرة أيام. فيقوي الله أعلم كون هذه سنة كون هذه سنة راتبة تقرأ أو يؤثر بها في يوم الجمعة. ثم من السنن المتعلقة بيوم الجمعة سنة التبكير أو التهجير.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 إذا خرج الإمام حضرت الملائكة ويستمعون الذكر أي يسمى في حضور صلاة الجمعة أن يبكر المرء إليها أن يبكر المرء إليها واضطح عنه كذلك صلى الله عليه وسلم وكما في مسلم وغيره أنه قال من بكر وابتكر وغسل وابتسل وخرج ولم يفرق بين اثنين ثم إذا حضرت الجمعة وجلس يستمع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي سليها والزيادة ثلاثة أيام فذلك كذلك يدل على فضيلة التبكير أي الخروج مبكرا إلى صلاة الجمعة وأن في ذلك أجرا يعادل أو يوازي التقرب بهاته الصنوف الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه والبدن المقصود بها هنا الناقة أي الإبل وإن كانت في اللغة قد تطلق البدنة على الإبل وعلى البقر وعلى, وعلى الغنم ولكن لما وردت الحديث ذكرها مقابل ذكر البقر والغنم دل على اختصاصها بالإبل خاصة وهي فيها أشهر منها في غيرها وقد فرع بعض الأصوليين على ذلك مسألة إذا ذكر ذلك المدقيق رحمه الله إذا ما نذر رجل أن يذبح بدنه ولم يخطر بباله تحديدها من حيث الجنس لا بقرة ولا ناقة ولا غنم هل يتعين عليه أن يذبح ناقة حتى يبر نذره ويوفي به أو أنه يجزيه من ذلك أي هذه الأصناف الثلاث على خلاف بين أهل العلم ولكن المقصود بذكر البدنة في هذا الموضع إنما هو الإبل الخاصة لأنه جعلها في مقابل البقر والغنم ويقولون قسيم الشيء لا يكون قسما منه قسمه أي هو بخلاف أمر غيره لا يكون جزءا منه أو قسما منه من راح في الساعة الأولى فكأنما قرض بدنه، وهذا لشك أنه أمر عظيم أمر عظيم والبدنه لها قيمة وهي تعديل عشر الشياء كما في الهدي والأضاحي على خلاف بين أهل الإن في التسبيع أو في جعلها سبع شياء أو عشر وبعضهم يفرق بين الهدي وبين الأضحاء فهذا فضل عظيم لمن راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة والبقرة دون الناقة في المكانة وهذا مما استدل به بعض أهل العلم قد تكلمنا عن ذلك في كلام على الأضاحي أن الإبل خير أو أن جنس الإبلي خير من جنس البقر وهذا الحديث دليل عليه هذا الحديث دليل عليه ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا كبشا أقرا ربما كذلك دون البقر ومن راح في ساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة ومن راح في ساعة الخامسة فكانما قرب بيضة فإذا حضر الإمام جلس الملائكة يستمعون وجاء في بعض سرق الحديث أي طوية الصحف والمقصود بذلك إنما هو تقيد هذا الأجر لا صحف يعني حضور الجمعة أو أجر الصلاة أو أجر الإنصاط للإمام وإنما هو الأجر الخاص والاجر الخاص هو المتعلق بمثل هذا وهو التبكير بأجر التبكير فحينئذ لا أجر في التبكير لمن حضر مع حضور الإمام واختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من حضرت في الساعة الأولى أو من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية أو من راح في الساعة الثالثة ما المقصود بذلك؟ فقال بعضهم إن المقصود بذلك الساعات الفلكية المعروفة اليوم، وقسموا اليوم والليلة إلى 24 وعشرين ساعة واليوم إلى ثمنتاشر ساعة، فيكون الشطر الأول من اليوم إلى الزوال حال ابتداء الخطبة ست ساعات، فتكون هذه هي المقصودة في مثل هذا في مثل هذا الحديث في مثل هذا الحديث، وقال بعضهم غير ذلك، قالوا المقصود إنما هو من وقت الزوال. قالوا لأنه قال من راح قالوا والرواح لا يكون إلا بعد الزوال وقال بعضهم إنما هو من حيث ينادى بالأذان لأنه حينئذ فيجب الحضور إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال الوجوب يتعلق مثل هذه الساعة من حال النداء سواء كان قبل الأذان أو معه أو بعده وتتقسم هذه الساعات إلى ما بين أن ينادى بالصلاة إلى أن يبتدأ الإمام في الخطبة لكن هذا ليس بجيد والوقت لا يتسع له وقال بعضهم إنما هو من الضحى لأنه قد ورد في بعض الأحديث ذكر التهجير والتهجير لا يكون إلا في الهاجرة والهاجرة شدة الحر وشدة الحر حين ترمض الحصال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل أوقات صلاة الضحى قريبا من الزوال قبله بيسير والذين قالوا إنما يبتدئ من ابتداء اليوم ولعله الأقرب والله أعلم أشكل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره وتعداده لخمس ساعات قالوا مع أن أول اليوم إنما هو ست ساعات أي ما بين بداية اليوم إلى الزوال وهو صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا خمس ساعات فكيف يوجه مثل هذا بعضهم قال يقسم الوقت من حين دخول اليوم إلى الزوال خمسة أقسام وليس يقصد بذلك الساعة الفلكية أو الذي يتعارف عليه الناس وإنما المقصود خمس أزمنة من حين ابتداء الذهاب إلى الجمعة إلى زوال الشمس ورجح حباب أهل العلم أن المقصود بالساعات إنما هي الساعات الفلكية فقال إن الساعة الأولى من اليوم لا يوراح فيها لما لأنه يذهب فيها إلى صلاة الفجر يذهب فيها إلى صلاة الفجر وهو مأمور بالذهاب إلى صلاة الفجر وليس مأمورا بالذهاب إلى صلاة الجمعة فطرحت الساعة الأولى والساعة المتعلقة بصلاة الصبح فبقيت الخمس التوأ التي تلي هذه الساعة وقال بعضهم إن المقصود بدخول اليوم طلوع الشمس وقد ذكرنا قبل أن العلماء قد اختلفوا وترتب على ذلك أحكام كثيرة فيما يتعلق بابتداء اليوم هل يبتدع اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على خلاف بين العلماء ولكل دليله ومن أثر الخلاف ما يتعلق بتحديد ثلث الليل الآخر الذي ينزل فيه الرب في علاه وموضع إجابة الدعاء في الصلاة وفي غيرها فكيف يحسب؟ هل يبتدع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو من غروب الشمس إلى إلى طروع الشمس من غروبها إلى طروعها؟ فتحصل من ذلك نحو النصف ساعة أي في تحديد ثلث ساعة ونص بين طروع الفجر إلى طلوع الشمس إذا منها قريبا من نصف ساعة في تحديد ثلث الليل الآخر هل يصيبه أو لا يصيبه؟ والذين قالوا إن اليوم يبتدع من طروع الشمس قالوا الساعة الأولى إنما هي معدة للغسل والاعداد والاستعداد للخروج إلى هذا إلى هذه العبادة فيبتدأ بالساعة الثانية فمن الثانية إلى تمام السادسة خمس الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فإذا تمت السادسة ودقلت في السابعة صرنا دخلنا في نصف اليوم الثاني وابتداء الزوال ووقت صلاة الجمعة على أنه قد وردت بعض طرق الحديث زيادة وفيها ومن أتى في الساعة في الرابعة فكأنما قرب بطة والخامسة دجاجة والسادسة بيضة وهذا إن صح فإنه يزيل الإشكال الذي أورد على مثل هذا الحديث وشاهد من ذلك كله أن العجر يعظم بقدر المسارعة إلى مثل هذه العبادة واختلف كذلك مما أورده بعض الذين ذكروا أن الساعات يسيرة على هذا القول الذي ذكرناه قالوا يلزم من ذلك أن من أتى في آخر الساعة الأولى أفضل بكثير ممن أتى في أول الساعة الثانية وليس بينهما إلا أمر يسير يعني على فرض أننا قلنا أنه أتى في الساعة الأولى كأننا قرب بدنا قالوا سواء كان في أولها أو في آخرها ويكون بين الأول والآخر قريبا مثلا من ساعة إلا خمس دقاء فيكون هذا كأنما قرب بدنا وهذا كأنما قرب بدنا ثم يأتي من أتى في أول الساعة الثانية فليس بينه وبين من أتى في آخر الساعة الأولى إلا شيئا يسير أقل من خمس دقاء ويكون بينهما من الفرق كما في الفرق بين الناقة والبقرة قالوا كيف يستقيم هذا هذا كان قد سبق الأول بقريب من الساعة كلها وهما متساويان في الصداقة والثاني جاء بعده بيسير ولكن على التوقيت الفلكي على هذا التقسيم يكون دخل في ساعة ثانية فيكون قد قرب بقرة والفرق بينهما عظيم مع أن المسارع إلى بحضور يسير فيقال أولا لك فضل الله يعطيه من يشاء وكان يعني حاليا به أن يسابق هذا رقم واحد والثاني قد كما ذكر أنه قد يتفاضل أهل القربان الواحد هاي كمن البقر أو من الإبل أو من الكباش الكبش أو من غيرها بما يتعلق بعظم الوصف. فالذي أتى في أول الساعة كأنما تقرب بناقة ثامنة أو صافي عظيمة يعني صالحة عند أصحابها لحما ولبنا وهيئة ومنظرا ولونا ومن أتى في أخيها فيكون دخيل في ذلك أي أدنى من ذلك وبهذا يزول الإشكال ويكون أدنى في الإبل في أفضل في أفضل البقر من السنة كذلك المتعلقة بالذهاب إلى الجمعة أن يمشي المرء ماشيا، أن لا يركب إلا لحاجة فأن يكون به مرض أو أن يكون المسجد بعيدا أو لحاجة أخرى شدة برد أو شدة حر أو لغير من الأسباب أما الأولى والسنة أن يمشي المرء على رجليه ماشيا، ومن السنة كذلك أن لا يفرق بين اثنين في طريقه أكمل صح عنه صلى صلى وسلم ولم يفرق بين اثنين ثم ذكر تمام الأوصاف غفر له تمام جمعته إلى الجمعة التي تليها والزيادة ثلاثة أيام هذا كذلك من السنن المتعلقة مثلي هذا مثل هذا اليوم ثم إذا حضر الخطبة استحب له استحب له أن يجلس قريبا من الإمام أن يجلس من الإمام وأن يلحظه بعينه حال خطبته أن يلتفت إليه ويأتي بيانه إن شاء الله ثم إذا وصل المسجد ووجد الصلاة أو وجد الخطبة لم تبدأ بعد اشتغل بذكر الله جل وعلا وأفضل ما يشتغل به خينها أن يصلي ما يتم تيسر له كما ورد في الحديث ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي وليست هذه الصلاة من السنن القبلية أو الراتبة كما يظن بعض الناس فليس الجمعة سنة قبلية وإنما هو النفل المطلق يتنفل بما شاء إلى أن يجلس الإمام على المنبر وهذا مما يستثنى من عموم النهي عن الصلاة قبل زوال الشمس في سائر الأيام وقد ذكرنا قبله في أوقات النهي عن الصلاة أن من هذه الأوقات قبيل زوال الشمس إلى أن تزول الشمس عن كبد السماء فن وقت لا يتقرب لله فيه ولكن استثنى من ذلك يوم الجمعة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أو أنه حظ الناس على أن يصلوا ما شاء الله ولم أن يصلوا ولفعل ابن عمر وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلون